وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَقْدَمْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنشُ حَظًّا مِّمَّا ذُكِرَ بِهِ فَأَرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ يا اهله الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تقفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين